بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن دي مهربان صاد والقرآن ذي الذكر بصاد دخوين ريتوا سوين بقرآن خاوان ريزوا من دعا مشغاري بل الذين كفروا في عزة وشقاق Balam awan iba varın rotunla kub görzani nu dijaya ti da balam ber İslam uşun koutani. Kim ahletnâ min qablî him min qârni fna dûvâ ta pîn manas. Sen daha gelman peş awan la kafrani Mekkâna u bird. İn zahawari an kılıhâl iğda قال الكافرون هذا ساحر مكذاب سريان سردما كترسين ريشان لخوين بوهاتوا وبيباوران ديانود ان پیغمبر زادوگر ريش دروزنا اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب آي او پیغمبر همو خواكانی کردوتا براستي امشتي تيزور سرسر هينرا والطلق الملأ منهم امشوا واصبروا على هذا شيء يراد وغوركان قريش دقل بيغمبر قسان كردو هل سان ببل درتون بخالچيان ود برونو خوگربن لسرد پرستني خواكانتان براستي امي الله عليه وسلم شتيك الاي وداوا كراوا تابب يتغوري عرب ما سمعنا بهذا في المله الاخيره إن هذا الا اختلاف امام النبي استولكوتا اين ذا كنصرانيه اما تنيا شتيش يلبستراوا أُنزل عليه الذكر من بيننا بلهم في شك من ذكري بل لما يذوق عذابا آية سُن وحيلنا وهم ما أندى بو محمد صلى الله عليه وسلم دابة زين روا نخ الراس ناكن بل كأوان لجُمَان دان Nakhirwan ya, balku avan heş ta sızay minyan nteshto, boya ba var nähen an. Ami edehn xazain rıhmeti Rabbik alaziz elvehab. Ya لك السماوانات والأضبي وما بين ما فق في الأس يا د صلات پاشاي آسمان زوي ئەوي لا نوانیان هي اوانه اگروايا دبا برز ببن ولانا برزبون ودا تا دنا عش انزا وحيي دا ما هنالك مهزوم من الأحزاب ببروايان قريش لشكل كوماليك بنرخن لو كومالاني دجي پیغمبران بزويدة چنرين و سرشورد بن كذبت قبلهم قوم نوح و وفرعون ذو الأوتاد اوان قال ينوح عاد فرعون خاون ميخ باوريا باوريان ببيغمبر كان ينهينا وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب وقال سمود وقال لوط خاون باخت سرو فركان أوانتاقم كوملا نقبون إن كل إلا كذب الرسل فحق عطابه her hamu yan bavaryan be peygamberan nehena boye sizay min yan be salat sas paulana utun wa ma yandurha ula illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq amanatan ma وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ووديان أي برواد قرمان. بشر راجلة فرسين يا اصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داوود الأيد إنه أي محمد صلى الله عليه وسلم. دان bakhod dağbıgre lasar, auqsan e kede iken, biri ben demen Dawud i xawan hezutwanab karawa, beyajuman auhemi şkara, vobuola ixtwa. İnna sḫrnn aljibal ma'hu yusbḥnn bil-ġshi wal-šrāqa. Barasti e Metia kan man ram he nabu, tespihat داوود، yandekr lgal Dawud, والطير محشورة كل له اولاب وبالا ده كان داود كو داوود كودكرانوا هموبو تسبيحات بولاي او دكرانوا تال قل داوود يا دي اخواب كن وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وطاشايت يكي أومان مان دنايو گفتار جياكر وهل انت ان كان با الخصم اذ تصور المحراب وايه حوال دعاتت كانت بيگشتوا كاتبه ديواري خلوتگا كدا سركوتن اد دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط لنا كاوداتون جوروب ولي داود اويجدا تسلا لكاو ساليان وتيان مترسا ايم دو يا كيك مان استمي لوي تر بريار بدو لا لا مدل بريار كدا ورين موني مان بكبوري گاي هذا اخ له 90 و 90 ولي نعجه واحدة فقال فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يكي تشانوتي بيقمان اما براما بيقمان اما براما نودو نومري هيا ومنيش يقمرم هيا كتي دلي او مراش بدب من بيس بيرب منو لقص كردن دا ظال بسرم دا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه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 وَضَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا ما فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ دَاوُود وَتِي سوين بخوا براستي استمي لے کردوئي كداواد ليدكات تاق مرکت بخاتنا ومرکاني خويو بيگومان زول لشريكو هاو بشان استم لے اکتريدکان بيزگلواني باوريان هنوو کردوئي تاچيان ابا نه زور کمن داوود زانی ک ایمه تنیا تاقیما کرد او تو بو داوی لبردنی ک ل پروردگاریو کود برودا به سجده بردن کرد بغفذنا له ذلک وان له عندنا لزلف وحسن مآب ا مش لوهلی او خوش بوین پلو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 الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب أي داود باقمان امتو ماكر بزينشيني پیغمبراني پیش خود لزويدا كوابو توش لنوان خلق دا براستي فرمان روايب کا شوين هواو آرزود مكوا بال لرأيقاي خوالات نداد بېګمان اوانې لریګای خو لا ددنو ګمرادبن سزا یې سختيان بوهیا ځونکه روجلې پر سینو وې ان بينهما باطل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا زوي اويل نيوان يانایا وفيهودة درست ما نكرده او قماني او قساني كباباور بون ساهاوار بو اواني كباباور بون لآقري دوزاخ ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار اواني باور يانهينا وو کرده وساكا كان يان کرده لغل كان لزويدا وكي چي اندر ده نه يا پاريس كاران وكبت كاران لي كتاب الانزلناه اليك مبارك لكل يدبروا اياته وليتذكر اول الالب ام قران كتاب يا چي پيروز وخاوناني بيرو جيري پنديلور بگرن وا وهبنا لداود سليمانا نعم العبد انه اولاب ايما سليمان مان بخشي بداود عليه السلام سليمان بندي چي تاك بو بيگمان اوزور رو لخوابو عليه بالعشي الصافنات الجياد. سلئ وار وقتي اسفاني رسنوا خيران شان سليمان درا وقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب جا سليمان وتي خوشويستي ام اسفانم باودا بسرياد وعبادتي پروردگارم دا كنويجي عصر بو سيري اسپكان ذكر هتا ردها علي فطفيق مسح بالسوق والأعناق. وتيزاريشتر أو أسبانمبو بجيرنوا. إن زادست هنا بدست قات قردن بادي أو أسباندا. ولا قد فت الناس سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. سين بخوا براستي سليمان ما تاخي كردو. لا شيء لا تكرك من فريدا بسرت تختكيدا طاشان توبه كردو گرايو بولاي خوا قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب سليمان وتي اي پروردگارم لم خوجب ودسلاتو باشايت يكم بي ببخشا كدو اي من دس ندا بو Beyajuman tanha, toy bıxşindeyi hamuşteçi. Bəs axçırna ləhur diya təjri, bəmriyi ruxa, alpəyti uçab. Duan zakey, baman buram hena. Bəfərmani, aubanermi derribo herziqak biwistaya. وهمو پریو شیطانکان مانبورام هینابو کابیناسازو ملوانی جیر دریابون وا اخرین مقرنین فی الاصفاد وهندیشتریان کسرپسی سلیمانیان کردبو رام مان هینانبوی بپیکو بستراوی هذا أعطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. أما باسكرا بخششي إما يبoto إن ذا بويستي خود ببخشة. يا بيجرا وومي بخشة. ببيه برسينة له عدلا لزلف وحسن مأب. براستي سليمان بلاي برزه لا إما. وَسَرَنْزَامِ تَاشِ هَيَا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ وَأَيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَاسِي بَنَدَي أَيُّوبَ كَاتِ هَوَارِ لَپَرْوَدِگَارِ كَرَد وَتِي بَرَاستي شَيْطَانُ زَحْمَتُ و نَارَحَتِي أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. في بدأ الزويدا، أو كان ياي وشيساردا، بخوشت و، خوشت تو آوي خوارد ولا نخوشي خي تاج بوي و. ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وذكرى لأولي الْأَلْبَابِ وجنو من داركاني وأوَنَّ تريشمان تريشْ مَن بخشي يَنْدَى بَأَيُوبَ بَخْشِي بَمِهْرَبَانِ لَلَّانِ خُوَّمَنَ وَبَأَيُوبُ بُوَّ بَنْدُ أَمْوَجْ قَارِبُ خَوَّنَ نِجِيرِي وَبِيرُهَاشِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَ فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صابرا. نعم العبد طب ve و تدار زور باریک به دست و بگیرو پیبدل خزانه د یک زارو سویندکد مشکینه ک له خزانه خورده بو صداری لې بدهی براستی اېم ایوب من بخوگیر بینی چبنده چتاک بو براستی او زور جوړاولو رو وباسي بندكان إيمبك إبراهيم إسحاق يعقوب كخاوني هزو تواناو بنايبون إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار براستيل برأوي هميشا روج دوائيا لبير دابو إيمب بندي تايبتي خوما نهلمان بجاردن وإنهم إنسان دنا من المصطفين الأخيار وبراستي اوانه هرسيانيان لا يامل بندها البجر درا وتاك كان. واذكر اسماعيل واليسع وذلك الكفن وكل من الاخيار وباسي بندكان ايمبك اسماعيل اليسع ذلكفل الكفل كهمويان لتاكانا هذا ذكر و للمتقين لحسن مآب هم باسي پیغمبران باس ونوبان جي تا چيان لدنیا داو بيگو من پارسکاران سرنزامه چي تا چيان هيا جنات عدن مفتحت لهم الأبواب كبرية لبهاشتاني زيدانيشتيني ادزگاري كَدَرَّجَا كَانِ كَلاَ وَتَوَبْوَيَان مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ لَوِيدَا لَسَرْ كُرْسِي رَازَاوْ پَالِيَان دَاوْتَوَ تَيْدَ دَاوَاي دا مِوَهَاتِ زُورُ جُورَهَ خَوَاد نَوَدَ كَن وَعِنْدَهُمُ الْقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ كتابيان بري والتمر هذا ما توعدون ليوم الحساب أما اوز نعمهانيك بالينتا بيدرابو بوروج دي فرسينا وقيامات هذا رزقنا ما له من نفاد راستي امرس قوروزي ايميا هرجيس توابوني بونيا هذا وان للطاغين لشر مااب امپا أي <سؤال> ستجاء هذا ثل يذوقه حميم وغساق. أمو آوي دبابي تجن. وآخر من شكله أزواج. وتنزوري ترس هذا فوج مقتحم معكم. لا مرحبًا بهم إنهم صالون ناض. بقوم راكركان دو تريت. أماكم الله كلا قال إيه ودادينا ذو زخ. قوم راكركان إجذلين بخير نيان. بقومان أواند أسننا وآجريد قالوا بل أنتم لا مرحب بكم أنتم قدمتموه لنا فبأس القرار. Awan bak gümrât kerekan dalın, bal kuu eywe e eywe le gumratan gümrâtan kirdinu, amsizatağın peşhena bo man. Aayt tzeggau manziliye çi khrapa. Qaloo rabbena man qadda'ma lana hada, fazidhu adaban, diğfan filnaar. Dalın ay parwardigar man, herkes hoy peşhena ni amsizaye bo bo أو السذاج أولد وزغدة دو تاندا نبكا. وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وجمرا كركاندا. أو تيمان بو تبيوان يجنابينين كأمة الأخراب كاران ما ندجماردن. أتخذناهم سخريا أم زاقت عنهم الأبصار. أي أواننك قالت ما بيد كردن ليرن بالام تا وكان ليان كلاب ونا يام بينن ان ذلك لحق تخاصم اهل النار بجمان او كباسكرا اجاوا شرق سيد وزخيانه راس توديه دي قل ان ما أنمُ ضرُّ وما من إلهٍ إلا الله الواحد القهار أي محمد صلى الله عليه وسلم بل يمن تنهات رسين ركم وهتز بارستلاويش الترنيب يتجال أخوات تنهاي بد الصلاة رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار فَرْوَرْدِقَارِ آسْمَانَ كَانُوا زَوِيُوَ أَوَيْلَ نَيْوَانِيَانْ دَايا ظَالِ لِيَ بُرْدَيَا قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ اي محمد صلى الله عليه وسلم بل اي اوهوالي چيزور گوريا كأي وجوي پینادن كان كَانَ لِيَ علم عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْأَعْلَاءِ قال اي غير وحيم بونها تا من هيت اغام لكوملي هربلندي في رشتكان نبوا كاتيدا مقاليه ذكر درباري ادم يوحا الي الى انما الذي رم مبين نجاب من ناكره مقربوي كم ترسينري إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ أو كاتا إذا ما قاله يا أبو فالوارد قالت بفريشتكاني براستي من بشريك لقرد رزدكم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إنزا كاتا إشياء وكيم ريخستو لروحه كخاوني خومم كرد ببريدا أو ساهمو بسجد بردن بوي بكوين برودا فسجد الملائكة كلهم أجمعون زافريشتا كان هل همويا سجدين برد إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين بذغل الشيطان كخوي بقورداناو لبي باوران قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين خواه فرموئي أي إبليس چش تيكبرگري کرده لو كس وجده ببيت باكسي كمن بدستي خوام درستم کردوا آي خود بغور زاني يا خول برزو بلندکاني قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين شيطان وتي من لو تاكترم تنك مند لاغر دروس كردوا بلام اول قر قال فخرج منها فإنك رجيم خوافر ميكواتا لبهج درسو برو تنك بيغمان تو در لرحمتي من وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَرَاسْتِي نَفْرِينِ مِنِدْ لَسَرْبِهِ تَارُوجِ قِيَامَتِ قَالَ رَبِّي فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ شَيْتَان وَتِي أَيْبَرْوَرْدِقَارِمْ دَي مَوْلَةٍ بِدَا نَمْرِمْ تَارُوجِ مَرْدُوَانْ زِندُو دَكْرِينَوَ قال فإنك من المضلين. خافر مي. داي براسيت ولم ولد إلى يوم الوقت المعلوم. تارجيكاتي دياركرو. قال فإن بعزتك لا أغوينهم إن تسوين بعزتة تهرهموا يا أنجوم رادكم. إلا عبادك منهم المخلصين. أوان يا النبي كبندي باكو هل بجار قال فالحق والحق أقول. خافر موي من حكم هل حق يجذلهم؟ لا أمل أن نجهن نما منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فرأستيد وزخ بردكم لتونا وكانتو أوانيل آدميا شويا الدك وانتكراء. قل ما أسألكم عليه من أجروا وما أنا من المتكلفين. أي محمد صلى الله عليه وسلم. بڵێ من هیچ کرێ و پادا شتێکدە سرگایاندنی ئەم ئاینە لە ئێوە داواناکەم و من لەو کەسانەش نیم کەدرو هەڵبەست و زۆر لە خۆم هو إلا دكر لل ولا تعلم نەبوه بعدحي ئەم خوآانە تەنها پند و ئامۆژگاریە بۆ هەموو جییهانییان بەڕاستی پاشماوەیەك لە هەوای ئەو